قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعود في ملتنا قال أو لكوننا كارهين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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ وَمَا أأَْرسَلْناَا فِي قَرِيَةٍ مَِّبِين إِللاا أَخَذْنَا أَهلَ إِللاا أَخَذْنَا أَهلَه بِالْبَْسَ إِ وَضََّّ إ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّأَ بَنَا الضُّرُّ وَالسَّرَّاءُ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 افاامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افاامنوا مكره الله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 وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ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 أَلا إِن كُنْتَ تَجْتَبِي آيَة فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 يَا تُكَابِكَ كُلُّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ